Ya ayuhlah kalian yang beriman, tetapkan Allah dan tetapkanlah jalan kepadanya. Bersabarlah dan berjuanglah dalam الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميع ومسله معه ليأفتدوا به ليأفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبن منهم ولهم عذاب أليم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 والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كان من الله والله عزيز حكيم فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ذُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ yu'adzibu man yashak wa yagfiru nimen yashak wallahu ala kulli shayin qadir ya ayyuhal rasoolu la yahzun kella في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم.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 لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَانُوا لِلْسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ عرض عنهم فلن يدروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين Wakifa yuhkimun kau indahmu Taurat fiha hukm ثم يتلون من بعد ذلك وما أُنَائِكَ بالمؤمنين إن Tetapi di dalamnya ada hukum dan kebenaran. Di dalamnya ada hukum dan kebenaran. Di dalamnya ada hukum dan kebenaran. بمس تحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس وخشون ولا تشتروا بأيات ثمنا قنلا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَعُلَى هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن